وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنتُمْ تَبْصِرُونَ اسْتَمِعُوا وَقُلُوبُهُمْ غَافِلَةٌ عَنْ أَخْفَى الظَّالِمُونَ بِالْكُفْرِ الْحَدِيثَ الَّذِي يَتَنَاجَوْنَ بِهِ قَائِلِينَ هَلْ هَذَا الَّذِي يَدَّعِي أَنَّهُ رَسُولٌ إلا بشر مثلكم لا ميزه له عنكم وما جاء به سحر أفتتبعونه وانتم تدركون انه بشر مثلكم وانما جاء به سحر قال ربي يعلم القول في السماء والارض وهو السميع العليم قال الرسول صلى الله عليه وسلم ربي يعلم ما اخفيتم من الحديث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 ما آمنت قبلهم من قرية اهلكناها افهم يؤمنون ما آمنت قبل هؤلاء المقترحين قرية اقترحوا نزول الآيات فاعطوها كما اقترحوها بل كذبوا بها فاهلكناهم اف يؤمن هؤلاء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 وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ وَمَا أَكْثَرَ الْقُرَى الَّتِي أَهْلَكْنَاهَا بِسَبَبِ ظُلْمِهَا بِالْكُفْرِ وَخَلَقْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هم مِنْهَا مِنْهَ فَلَمَّا شَاهَدَ الْمُهْلَكُونَ عَذَابَنَا الْمُسْتَأْصِلَ إِذَاهُمْ مِنْ قَرْيَتِهِمْ يُسْرِعُونَ هَرَبًا مِنَ الْهَلَاكِ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ فَيُنَادُونَ عَلَى وَجْهِ السُّخْرِيَةِ لَا تَهْرُبُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ فِيهِ مِنَ التَّنَعُّمِ بِمَلَذَّاتِكُمْ وَإِلَى مَسَاكِنِكُمْ لعلكم تسألون من دنياكم شيئا قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين قال هؤلاء الظالمون معترفين بذنبهم يا هلاكنا وخسراننا إنا كنا ظالمين لكفرنا بالله فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين فما زال اعترافهم بذنبهم ودعاؤهم على أنفسهم بالهلاك دعوتهم التي يكررونها حتى صيرناهم مثل الزرع المحصود ميتين لا حراك بهم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لعبا وعبثا بل خلقناهما للدلاله على قدرتنا لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا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 وهم من خشيته مشفقون يعلم سابق أعمالهم ولاحقها ولا يسألون الشفاعة إلا بإذنه لمن ارتضى الشفاعة له وهم من خوفه سبحانه حذرون فلا يخالفونه في أمر ولا نهي وَمَن يَقُل مِنْهُم إِنِّي إلَهُم مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ وَمَن يَقُل مِنَ الْمَلَائِكَةِ مِنْ بَابِ الْإِفْتِرَاض إِنِّي مَعْبُودٌ مِنْ دونِ اللَّهِ فإننا نجزيه على قوله بعذاب جهنم يوم القيامة خالدا فيها ومثل هذا الجزاء نجزي الظالمين بالكفر والشرك بالله اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما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 افلا يعتبرون بذلك ويؤمنون بالله وحده وجعلنا في الارض رواسيا ان تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا وجعلنا فيها سبلا لعلهم يهتدون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 وجعَنَ السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا مِنَ السُّقُوطِ مِنْ غَيْرِ عَمَدٍ وَمَحْفُوظًا مِنَ الْاستِرَاقِ السَّمْعُ وَالْمُشْرِكُونَ عَمَّا فِي السَّمَايِ مِنَ الْآيَاتِ كَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ مُعْرِضُونَ لَا يَعْتَبِرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ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 وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَانِ هُمْ كَافِرُونَ وَإِذَا رَآكَ أَيُّهَا الرَّسُولُ هَأُولَاءِ الْمُشْرِكُونَ لَا يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا سُخْرِيَةً مُنَفِّرِينَ أَتْبَاعَهُمْ ب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 بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون بل متعنا هؤلاء الكفار ومتعنا آباءهم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 بل هم مغلوبون قل انما انذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون قل ايها الرسول انما اخوفكم ايها الناس من عذاب الله بالوحي الذي يوحيه الي ربي ولا يسمع الصم عن الحق ما يدعون إليه سماع قبول إذا خوفوا من عذاب الله ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ولئن مس هؤلاء المستعجلين بالعذاب نصيب من عذاب ربك أيها الرسول ليقولن عندئذ يا هلاكنا وخسراننا إنا كنا ظالمين بالشرك بالله والتكذيب بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَا بِنَا حَاسِبِينَ وَنُنْصِبُ الْمَوَازِينَ الْعَادِلَةَ لِأَهْلِ الْقِيَامَةِ لِيُوزَنَ بِهَا أَعْمَالُهُمْ فَلَا تُظْلَمُ فِيهِ ذَرَّةٌ نَفْسٌ بِنَقْصِ حَسَنَاتِهَا أَوْ زِيَادَةِ سَيِّئَاتِهَا وإن كان الموزون قليلا مثلما تزنه حبة خردل جئنا به وكفى بنا محصين نحصي أعمال عبادنا ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين ولقد أعطينا موسى وهارون عليهم السلام التوراة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 إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون إذ قال لأبيه آزر ولقومه ما هذه الأصنام التي صنعتموها بأيديكم والتي أنتم مقيمون على عبادتها قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين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 وَتَاللهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بِحَيْثُ لا يَسْمَعُهُ قَوْمُهُ وَاللَّهِ لَأُدَبِّرَنَّ لِأَصْنَامِكُمْ مَا تَكْرَهُونَ بَعْدَ أَن تَذْهَبُوا عَنْهَا إِلَى عِيدِكُمْ فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون فحطم ابراهيم اصنامهم حتى صارت قطعا صغيره وأبقى كبيرها رجاء أن يرجعوا إليه ليسالوه عمن حطمها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 قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين فلما عجزوا عن مواجهته بالحجه لجؤوا إلى القوة فقالوا حرقوا إبراهيم بالنار انتصارا لأصنامكم التي هدمها وكسرها إن كنتم فاعلين به عقابا رادعا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم فاوقدوا نارا ورموه فيها فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم فكانت كذلك فلم يصب اذى وارادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين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 بما بعثنا فيها من الانبياء وبما بثثناه فيها للمخلوقات من الخيرات ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافله وكلا جعلنا صالحين ووهبنا له اسحاق حين دعا ربه ان يرزقه ولدا ووهبنا له يعقوب زياده وكل من إبراهيم وابنيه إسحاق ويعقوب صيرناهم صالحين مطيعين لله وجعلناهم ائمه يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين وصيرناهم أئمة يهتدي بهم الناس في الخير يدعون الناس إلى عبادة الله وحده بإذن منه تعالى وأوحينا إليهم أن يفعلوا الخيرات وَأْتُوا بِالصَّلَاةِ عَلَى أَكْمَلِ وَجْهِ وَأَدُّوا الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا مُنْقَادِينَ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثِ إِنَّ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 وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَذَكَرَ أَيُّهَا الرَّسُولُ قِصَّةَ نُوحٍ إِذْ نَادَى اللَّهَ مِنْ قَبْلِ إِبْرَاهِيمَ وَلُوطٍ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ بِإِعْطَائِهِ مَا طَلَبَ فَأَنْقَذْنَاهُ وَأَنْقَذْنَا أَهْلَهُ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْغَمِ العظيم.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 وكنا لاعدادهم واعمالهم حافظين لا يفوتنا شيء من ذلك وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين واذكر ايها الرسول قصه ايوب عليه السلام اذ دعا ربه سبحانه حين اصابه البلاء قائلا يا رب إني أصبت بالمرض وفقد الأهل وأنت أرحم الراحمين جميعا فاصرف عني ما أصابني من ذلك فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا رحمه من عندنا وذكرى للعابدين فاجبنا دعوته وصرفنا عنه ما اصابه من ضر واعطيناه ما فقد من اهله واولاده واعطيناه مثلهم معهم كل ذلك فعلناه رحمه من عندنا وتذكيرا لكل منقاد لله بالعباده ليصبر كما صبر اي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 وكانوا لنا متضرعين والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها ايه وجعلناها وبنها آيةً للعالمين واذكر ايها الرسول قصه مريم عليها السلام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 إن هذه امتكم امه واحده وأنا ربكم فاعبدون إن هذه ملتكم أيها الناس ملة واحدة وهي التوحيد الذي هو دين الإسلام وأنا ربكم فأخلصوا العبادة لي وحدي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 فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّ لَهُ كَاتِبُونَ فَمَن عَمِلَ مِنْهُمْ الْأَعْمَالَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا جُحُودَ لِعَمَلِهِ الصَّالِحِ بَلْ يَشْكُرُ اللَّهُ لَهُ ثَوَابَهُ فَيُضَاعِفُهُ لَهُ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 وَقَالَ تَرَى بَلْ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كفروا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ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 ان الذين سبقت لهم من الحسناء لاك عنها مبعدون ان الذين سبق في علم الله انهم من اهل السعاده مثل عيسى عليه السلام مبعدون عن النار لا يسمعون حسيسها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 ولقد كتبنا في الكتب التي انزلناها على الرسل من بعد ما كتبناه في اللوح المحفوظ أن الأرض يرثها عباد الله الصالحون العاملون بطاعته وهم امه محمد صلى الله عليه وسلم إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين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 فانقادوا للايمان به والعمل بطاعته فان تولوا فقل اذنتكم على سواء وان ادري اقريب ام بعيد ما توعدون فان اعرض هؤلاء عما جئتهم به فقل ايها الرسول لهم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 وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم داعيا رب رب افصل بيننا وبين قومنا الذين أصروا على الكفر بالقضاء الحق وبربنا الرحمن نستعين على ما تقولون من الكفر والتكذيب